يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَضَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا السُّوْلُ الثَّانِي مِنْ مَا تَرَكَتْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ اَن الذَكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلا عليكم غير محله الصيد وانتم حرموا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 لا تحلوش أعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آه البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تصدوا عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتك الله ان الله شديد العقاب